فلما فصل قان تبي الجنود قال إن الله مبتليكم بالنهر فمن شرب منه فليس مني وَمَنْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت قال الذين يظنون أنهم لا قوة فيهم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وغلبت فئة كثيرة بإذن الله. واللهo مع الصابرين